للإسلام تغريدي الغطر الإسلام أخلا أغااردي ان شتُ في الأقداء أسم أنااشدي والغاط الإسلام أحللا أغاردي أن شت في الأقداء اسما انعشيدي والشيط بالالام لحني وتجويدي والشيط بالالام لحني وتجويدي سننت للحكام من حالتي جديد برات للإسلام أحلاء غريدي أنشات في الأقدام أسماء ماشيدي برات للإسلام أحلاء غريدي أنشات في الأقدام أسماء ماشيدي وشيت بالآلام لحني وتجويدي وشيت بالآلام لحني وتجويدي سفلمت للآخائز اكثر بن فنتي جديده يا يا نور الهدى يا, منهج يا, يا من هجى الاخطاء والري الصادق يا يا نور الهدى يا من هجى الاخطاء والري الصادق يا كعبه الابراء من من عاكف ذادي يمش على المحتار في ليله الداجين أرادت للإسلام أحناء غريدي أنشات في الأقدام اسماء اناشيدي والله بالإسلام الاسلام احلى غاريدي في الاقدا اسماء اناشيدي والشيت بالالام لحني وتجويدي والشيت بالالام لحني وتجويدي سلمت للحكم من خالقي جدي غردت للإسلام أحلى غريدي أنشدته في الإقدام أسماء ناشيدي غرّدته للإسلام أحلى غريدي في اسماء ماشي دي والشيط بالالام لحني وتجويدي والشيط بالالام لحني وتجويدي سلمت للاحكام من خالقي جدي من خالقي جدي يا مصطفى الرسني بِالْقُدْوَاتِ الْعُظْمَى أَرْشَدْتَ ذَلِقِي لِلْمَنهاجِ الْأَسْمَى أَسْمَا يَا مُصْطَفَى الرُّسُلِ بِالْقُدْوَاتِ جِل الاسماء الاسماء انقذت من جهلي فاستبصار الانما انقذت من جهلي فاستبصار الانما حقق بالعدل العدل دول الاسلام احلى واريدي في الاقدار اسماء اناشيدي والله اريدي انشات في الاقناء اسماء ناشيدي والشيط بالامام لحني وتجويدي والشيط بالالام لحني وتجويدي شلنت الاحكام من حالتي دي يا رب يا رحمان يا خالقا خلقي يا منزل للناس بالحق يا رب يا رحمن يا خالق الخلقين يمنزل القرآن للناس بالحقين ارشدني الإنسان, أرشد الانسان للمسلك الصدقي ارشدني الانسان للمسلك الصدقي كيان والايمان في الغرب والشرقي ارشدني الانسان للمسلك الصدقي ارشدني الانسان للمسلك الصدقي كيان والايمان في الغرب والشرقي في ال إلا عبادي أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي احلى اغاريدي انشرت في الابدا اسماء ناشيدي والشيط بالاله لحني وتجويدي والشيط بالاله لحني وتجويدي سلمت للاحكام من خالق جدي